يا هل بيت النبي يا اهل الصفا والمناجا بخيت من حبكم يغمر بما قد تمنى يا هلبايت النبي يا لصبا والمناها بخير يوظر بما قد تملنا في رضا يمشي في صباحه ما دي وما كان يرياء كل من حبكم يهنى يهنى في الشموع من المختار في يوم لقيا كل ما أنحبكوا يا ذا يا في الشمع مدى المختار في يوم لغياء صاحب دهيم الوجد محلا أبدا حبيب القلب والله من ساة سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاء سيد الرسال مدبئة الدعاء عند مولاه سيد الرسال مدبئة الدعاء عند مولاه الأنبياء يقولون نفسي نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها ما خلاه ربنا ذلك أهل الاٰله في المدينة يعتكف في مصلى ولف على من حبه الله وسمى ختم الرسال من علمه علمه وأسلامه